كَيْفَ وَإِنْ يُظْهِرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ يَرُضُّونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَغْضَبُ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِذَا قَامُوا لِلصَّلَاةِ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرَ أَيْمَانِهِمْ بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أمة الكفر إنهم لا إيمان لهم إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما كثؤ أَيْمَانُهُمْ وَهَمُّهُمْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَبُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ